ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أَن أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم ما يعيدون ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكانوا بشركائهم كافرين.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 أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم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 مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَاعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِينِهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَنَّا سَظْرَ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْ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 ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا ادقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصدهم سيئه بما قدمت ايديهم اذاهم يقنطون أولم يروا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء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 كان أكثرهم مشركين 115. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا برد له من الله يومئذ يصدعون من كثر فعليه كفره وَمَن نَّامَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءوهم 117. فتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 118. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء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 124. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 125. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه لا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَيَوْمَ إِذِ الَّا يَأْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ